بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا الْأَجْرَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا الْمِنَ الْمُقَرَّبِ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَنْبَأْنَاهُمْ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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون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 إنما معي ربي سيهدين لا إله موسى هو، والله بعصاك البحر فانفلق فكان كل لا كالطود العظيم هو، ثم لا إله موسى ومن معه لا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 قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباء ما كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أَتُمْ وَأَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ مَا دُونِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطَعِّبُنِي وَيَسْبِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينِ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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبو فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون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 أتبنون بكل ريع آية تعبثوا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشت بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهما آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المُرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتتقون إن لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ فاتَّقُوا اللَّهَ وَأطِيعُونَ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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وذنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنا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 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن من ضرور أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 وما يبغى لهم وما يستطيعون إنهم عن السمى لما زولون فلا تدعوا الله إلى هدى آخر فتكون من المعذبين وأذر عشيرتك الأقربين وافض جناحك لمن تبعك من المؤمنين.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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم أنفع أنهم في كل وادي يهملون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً واتصروا من بعد ما ظلموا وسيألم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون